سَانُ مِ خُلِقَ خُلِقَ مِ مائِ دَافِقَ يَخُرجُ مِم بَين الصُبِ وَتَّرائِبَ إهُ عَ رَجعهلَ قادِر يَومَتُ بَلَ السَّرائِر فَمَا لَ مِنق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 فمهد الكافرين أمهلهم رويدا